والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنفع عليهم بوائِن وكذلك أُحِلَّ إليك قرآن عربيا لتُنذر أمة القرآن وملحولها وتنذر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 ذالكما اللهم ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعوام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو الثميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصأ به نوحا والذي أوحينا إليك.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 فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِحْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحتجون في الله من بعد ما استجب له حجتهم داهية حجتهم داهية عند ربهم وعليهم غضب وله عذاب شديد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 ترضى لمن مشفقين مما كتب وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات فِي روضات الجنة، لهم ما يشاءون عند ربهم.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 اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ الطَّهُورَ وَيُشِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بثت الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وذاكه ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير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 وما أصابكم من مصيبة فبما كثبت أيديكم فبما كثبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله مواري ولا نصير ومن آياته جوار في المحرّك الأعلام إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّاسُ رَاكِدِينَ عَلَى ظَهْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصْرٍ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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم بغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إمام رد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمن